اللَّهُ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَأَتَيْنَا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 عليكم عباد الله ألي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردتنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وَجَعَلناكم أكثرَ نفيرا إن أحسنتُم أحسنتُم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم نمل الكافرين حصير إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرا وأن الذين لا يؤمن أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا أنهار مبصرة لتبتغوا فضلاً لتبتعو فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا لحوورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتَقُعد مذموم مخزولا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 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيراً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 فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مظلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن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 إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوريه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان من صورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة وَلَا تَقُفُ مَا ليس لك بِهِ علم ولا تقف ما ليس لك به علم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 ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر وَلَا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما ادحورا افا اسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناث انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا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 يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحا إنه كان حريما غفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ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 قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن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 قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم قيام أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسبورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا قتام بصيرة فظلموا بها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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن إلى يوم القيامة لا ذريته إلا قليلا قال اذهب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْرُوطًا وَاسْتَفِزِّ مَنِ اسْتطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجُلِكَ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 رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ, ضل من تدعون إِلَّا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم علينا وكيلا أم أمنتم أن أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا سمع الله لمن حمد